ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوانا كفورا اذن للذين يقاتلون بانهم ظالمون اذن للذين نصر الله على نصر 임 لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا, إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وديع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره, الله من ينصره ولينصر الذين انكمتمهم في الارض اقاموا الصلاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ على فهي خاويه على عروشها وبئر معطل وبئر معطل وقصر مجيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّنَا لَا نَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ فَإِنَّنَا لَا نَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة من تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا عاجزين اولئك اصحاب الجحيم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولائك اولائك اصحاب الجحيم قل اي يغنى نس انما انا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق وكليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْتَمَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الله صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في منته من ولا يزال الذين كفروا في مذهت من حتى تاتيهم الساعه بغته حتى تأتيهم الساعة بَغْتَةً أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله الذين امنوا وعملوا الصالحات فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّ دَخَلَ يَرْضَوْنَ لَيَدْخُلَنَّهُ مُدْخَلَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ الله